وأشهد أن لا إله إلا الله وليه الصالحين وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله وقال الأنبياء والمرسلين مع عشر السادة عشنا معنا ما بجكالة في الصباح كافرة فأمست موحدة بالله فهل هناك من كانوا في الصباح الكافرين? هل في القرآن وصنة رسول الله ما يثبت ان هناك من كانوا في الصلاح موحدين يرفعون آية التوحيد? وأنسى الكافرين بالله? نعم. أيام النبي الله على نبينا وعليه الصلاة والسلام عالم كبير من علماء بني اسرائيل يسمى بل عمد نباه راه حفظها في الاسماء جيدة وصل من ثقة موسى فيه انه وصله ذاعية من الله الى مديد. وذهب بلع مبنى وعراء الى اهل مديد. ووقف فيهم خطيبا ومرشدا لا يدعوهم الى توحيد الله. اكبر عالم ايام نبي الله مصر. اكبر عالم به ووعده. قال له الاهل مدين كم يعطيك نصر من المال. قال الله لا يحبني على ذلك عجراً انما افعله اختبار الله الله. فاخرجوا له الذهب والسدة والمال. وقالوا من الذهب ما شئت. وخذ من الفضح ما شئت. وخذ من المال ما موسى والدين موسى واضح ما له لمعانه وضيقه. والفضح لها ضيقه. والمال له بما أخذ ورقب من الفتة بما أخذها. ونبيل الله نسى لتزوى عودة ابن باحوراء ولكن ابن باحوراء ورقبته الدنيا الى موسى. بعد سرق. بعد وحيد الله بعد ايمان بالله I like thought, or... قدر. اصمعوا الاسواق. فأخذ في دينك الإسلام فماذا كان رب الشام قال لها لا بل على دينك فأنا الرجل ويابد أن أضح من أجلك فسأخذ الإسلام وأخذ في دينك. والله كما الحق والغل واحد وعمي كنا نسمع عن بالمال بالدراسة بالوظيفة بالعمل فاصبحنا نسمع الكرة الفين ثم بعد ذلك الدين. ان فكرنا فيه. ان فكرنا فيه. فهل هناك من السنة? من كان اصبرا كان ملحدا فانسى في كرة رسول الله? نعم. نعم. صحابين كانوا يسمى النهار من افضع صحابة رسول الله، وكان من افضع صحابة المصطفى علما. قد صنعه بصنع يدخل مسلمة الكتابة الى توحيد الله. فلن تصرر هارم الى مسلمة. قال له مسلمة كنع قال لا يؤكيني شيئا انما يفعله اقتضاء مرضاك الله نفسي ما فعله بل عم ابن باعه. قال له مسلمة سابقون مستشاري الاول ومزيري الاول وخب من المال ما شاء. واترق دين محمد ولا دعو الى محمد. الرسول أن محمد رسول الله فأصبح في المسار يقول اشهد انه سيمك رسول الله يساوي امام نهار صحابي رسول الله. ومع ذلك كفر بالله. كفر. كان معنا ونحن وراء القرطان. والله على ما اقول شهيد. كان معنا من يقول انا بيوت الله حجابا مصفور. اذا رأوا مسجدا مروا طريق الله. لنسا هناك احد كثير على الفجنة. لا دمور لأحد ان يموت على الاسلام. كذا اخوة اجابي. الهداش وكان سفه عزيفة كان الصحابة يسالون الرسول عن الخير وقمت اسأله عن الشر مخطة المدركة وهو الصحابي الشريف سلام الله عليك يا حبيثة كلا ان القابة خطبتنا ان شاء الله وستكون خطبتنا القادمة باذن الله بعد الجمعة ان شاء الله تعالى أسأل الله تعالى ان يوميتنا على الاسلام. اللهم احينا على الاسلام. وامتنا على الاسلام. ربنا لحظة قلوبنا بعد نفهد الاسلام. وهدينا من لدنك انك انت الوحاء. احينا على إلا ولا أسير إلا رحمتك ولا سائر إلا عطرك ولا أسير الا فكر أسرة ولا أسير الا فكر أسرة ولا أسير إلا فكر أسرة. العشرة نسجد في حاجة شديدة الى صبر انتهينا بقبل الله من وزن كبير. وضكيا للمسجد فرش المسجد وجهان المسجد ونريد منكم بإذن الله أن ننتخي هذا قبل رمضان إن شاء الله تعالى فلتحرم أنفسكم من التبرع لبلك الله كما أخذت سيادتكم علما لأن مركز بجانب المسجد لدينا جروسا في الرياضة واللغة الانجليزية كل يوم جمعة من الساعة التاسعة صباحا مجانا لوجه الله لطلب الصف الثاني والثالث الثانوي. وقف الله القائمين على هذا الى كل خير. اقول قولي هذا مستقر الله لي ولكم. بسم الله عز وجل محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأستغفر الله رب العزة رحمة وعافية من الصلاة. اذا رأوا مسجدا مروا من طريق الارض. ليس هناك احد كبير على فتلة. لا دمون لأحد ان يموت على الاسلام. اذا هذا بأجابه. العزاج لا تجر وراء كل لا قادمة ان شاء الله. وستكون خطبة للقادمة باذن الله بعد الجمعة القادمة ان شاء الله تعالى. اسأل الله تعالى ان يومتنا على الاسلام. اللهم احينا على الاسلام. وامتنا على الاسلام. وابدنا اللي تصح بعد هذا السنة. وهذه من لدنك رحمة. انك انت الوهاب. احينا على يا على قول الله لا اله ان الله لا لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا انت خطر ولا ذنبا لنا جديد ولا ضيفا الا شريف ولا ميمتا الا رحمت ولا ساعيا الا عطري ولا اخيا الا طهر ولا خشيرا الا فك اصره ولا فديرا الا فك اصره معاشر اخوة الله ما فعل المسجد في حاجة شديدة من إلى ترضعات؟ انتحرنا بفضل الله من بذل كبير وضيع المسجد فرش المسجد ودهان المسجد ونريد منكم بإذن الله أن ننتهي من هذا قبل رمضان إن شاء الله تعالى فلا تحرموا أنفسكم من خبر علي بن أبي نرحب في ضيوفنا من علم المنى لان مركزه مركز الشهاده بجانب المسجد سيقوم بالاعطال او الادينه في كل واللغة باللغه كل يوم ثم من الساعة التاسعة صباحا مكانا لوجه الله بطلب الصبر الثاني والثالث الثامن، وطلب الله القائمين على هذا إلى كل خير. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله أن لا خزي على أرواحنا الصلاة.